بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إما بعد نقرأ اليوم إن شاء الله تفسير الجزء العاشر من كتاب الله تعالى من كتاب المختصر في تفسير القرآن الكريم واليوم أدعوني الله وفيقه ننتهي من الثلث الأول من تفسير القرآن الكريم نسأل الله أن يعين على الإتمام نسأله القبول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعلم وعلوه انما ننتون من شيطان تبر بالله توسا وله قصور وله ما أخذتم من شيء من الكفار قهرا في الجهاد في سبيل الله فإنه يقسم خمسة أخماس أربعة أخماس منها تقسم على المجاهدين والخمس الباقي يقسم خمسة أقسام قسم لله ورسوله يصرف في المصارف العامة للمسلمين وقسم لقرابة النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب وقسم لليتام وقسم للفقراء والمساكين وقسم للمسافرين الذين انقطعت بهم السبل ان كنتم آمنتم بالله وبما أنزلنا على عبدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر الذي فرق الله به بين الحق والباطل حين نصركم على أعدائكم والله الذي نصركم قدير على كل شيء أسل منكم ولو تواعدتم لاختبقتم بالمعاد ولكن يقضي الله أمرا كان مفلولا واذكروا حين كنتم بالجانب الأدنى من الوادي مما يلي المدينة والمشرفون بالجانب الأقصى منه مما يلي مكة والعير في مكان أسل منكم مما يلي ساحل البحر الأحمر ولو تواعدتم أنتم والمشركون على أن تلتقوا في بدر لخالف بعضكم بعضا ولكنه سبحانه جمع بينكم في بدر على غير تواعد على غير تواعد ليتم أمرا كان مفعولا وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين وإعزاز دينه وإذلال الشرك ليموت من مات منهم بعد قيام الحجة عليه بنصر المؤمنين عليهم مع قلة عددهم وعدتهم يعيش من عاش عن بينة وحجة أظهرها الله له فلا يبقى لأحد على الله حجة يحتج بها والله سميع لأقوال الجميع عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيهم عليها كملتش ما انتبهت كم منها مش مشكلة. إذ انتم لا تتمتعون بهذا الاسم ولكن يقولون انهم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا أبشرتهم ولتنازاتهم بالأرض ولكن الله سيقا إنه عليم بداعة أذكر اذكر أيها الرسول من نعم الله عليك وعلى المؤمنين إذا أراك الله المشركين في منامك قليلي العدد فأطلعت المؤمنين على ذلك فاستبشروا به خيرا وقويت عزائمهم على لقاء عدوهم وقتاله ولو أنه سبحانه أراك المشركين في منامك كثيرا لضعفت عزائم أصحابك وخاف القتال ولكنه سلم من ذلك فعصمهم من الفشل فقللهم في عين رسوله صلى الله عليه وسلم إنه عليم بما تنطوي عليه القلوب وبما تخفيه النفوس واذ يريكموهم اذ ارتقيتم في اعينكم قليلا ويقلدكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع واذكروا ايها المؤمنون اذ يريكم الله المشركين حين التقيتم بهم قليلا فجرأكم على الاقدام على قتالهم ويقللكم في اعينهم فيتقدمون لقتالكم ولا يفكرون في الرجوع ليقضي الله امرا كان مفعولا بالانتقام من المشركين بالقتل والاسر والانعام على المؤمنين بالنصر والظفر بالاعداء والى الله وحده ترجع الامور فيجازي المسيء على اساءته والمحسن على احسانه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله إذا واجهتم جماعة من الكفار فثبتوا عند لقائهم ولا تجبنوا واذكروا الله كثيرا وادعوه فهو القادر على نصركم عليهم رجاء أن يني لكم ما تطلبون ويجنبكم ما تحذرون من فوائد الآيات الغنائم لله يجعلها حيث شاء بالكيفية التي يريد فليس لأحد شأن في ذلك من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر والصبر والثبات والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله من أسباب النصر تدبير الله للمؤمنين بما يعينهم على النصر والصبر والثبات والإكثار من ذكر الله قضاء الله نافذ وحكمته بالغة وهي الخير لعباد الله وتلاIA وأطير الله ورسوله تنزع واصبروا إن الله مع الصابرين والزموا طاعة الله وطاعة رسوله في أفوالكم وأفعالكم وجميع أحوالكم ولا تختلفوا في الرأي فإن الاختلاف سبب لضعفكم وجبنكم وذهاب قوتكم واصبروا عند لقاء عدوكم إن الله مع الصابرين بالنصر والتأييد والعون ومن كان الله معه فهو الغالب والمنتصر لا محالة ولا تكونوا الذين خرجوا من ديارهم ضبرا ورياء الناس ويسد. ولا تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من مكة كبرا ومراءة للناس ويصدون الناس عن دين الله ويمنعونهم من الدخول فيه والله بما يعملون محيط لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وسيجازيهم عليها وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لكم الناس وإني جاء ما ترات تلك الانامك صعد على عقبي قالها المؤمنون من نعم الله عليكم أن حسن الشيطان للمشركين أعمالهم فشجعهم على ملاقات المسلمين وقتالهم وقال لهم لا غالب لكم اليوم وإني ناصركم ومجيركم من عدوكم فلما التقى الفريقان فريق المؤمنين معهم الملائكة ينصرونهم وفريق المشركين معهم الشيطان الذي سيخذلهم ول الشيطان هاربا وقال للمشركين إني بريء منكم إني ارى الملائكة الذين جاءوا لنصرة المؤمنين اني اخاف ان يهلكني الله والله شديد العقاب فلا يقدر على تحمل عقابه احد اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غفر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فان <تصفيق> الله عزيز حكيم واذكروا إذ يقول المنافقون وضعفة الإيمان خدع هؤلاء المسلمين دينهم الذي يعدهم بالنصر على أعدائهم قله العدد وضعف العده وكثرة عدد أعدائهم وقوه عتادهم ولم يدرك هؤلاء أن من يعتمد على الله وحده ويثق بما وعد به من النصر فإن الله ناصره ولم يخذله مهما كان ضعفه والله عزيز لا يغالبه أحد حكيم في قدره وشرعه ولو تَرَى إِذْ يَتَّقِ الَّْذِينَ أَفْضَلَ مِن ولو تشاهدوا أيها الرسول الذين كفروا بالله وبرسل حين تقبض الملائكة أرواحهم وتنتزعها وهم يضرب يضربون وجوههم إذا أقبلوا ويضربون أدبارهم إذا ولوا هاربين ويقولون لهم ذوقوا أيها الكافرون العذاب المحرق لو تشاهدوا ذلك لشاهدت أمرا عظيما. لعلك بما قدمت أينيكم الله من ذلك العذاب المؤلم عند قبض أرواحكم أيها الكفار والعذاب المحرق في قبوركم وفي الآخرة سببه ما كسبت أيديكم في الدنيا فالله لا يظلم الناس وإنما يحكم بينهم بالعدل فهو الحكم العدل كذب آل برعون والذين لم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد وليس هذا العذاب النازل بهؤلاء الكافرين خاصا بهم بل هو سنة الله التي امضاها على الكافرين في كل زمان ومكان فقد أصاب آل فرعون والأمم من قبلهم حين كفروا بآيات الله سبحانه فأخذهم الله بسبب ذنوبهم أخذ عزيز مقتدر فأنزل بهم عقابه إن الله قوي لا يقهر ولا يغلب شديد العقاب لمن عصاه من فوائد الآيات البطر مرض خطير ينخر في تكوين شخصية الإنسان ويعجل في تدمير كيان صاحبه الصبر يعين على تحمل الشدائد والمصاعب وللصبر منفعة إلهية وهي أعانة الله لمن صبر امتثالا لأمره وهذا مشاهد في تصرفات الحياة التنازع والاختلاف من أسباب انقسام الأمة وإنذار بالهزيمة والتراجع وذهاب القوة والنصر والدولة الإيمان يجب لصاحبه الإقدام على الأمور الهائلة التي لا يقدم عليها الجيوش العظام ذلك بأن الله لم يكن قديرا مئنة الحمارة حتى يمير أولاد وأن الله سميع عليم ذلك العقاب الشديد بسبب أن الله إذا أنعم على قوم نعمة من عنده لم ينزعها منهم حتى يغيروا أنفسهم من حالها الطيب من الإيمان والاستقامة وشكر النعم إلى حال سيئة من الكفر بالله ومعصيته وكفران نعمه وأن الله سميع لأقوال عباده عليم بأفعالهم لا يخفى عليه منها شيء كذب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا ربهم فأهلكنا كانوا شأن هؤلاء الكافرين كشأن غيرهم ممن كفر بالله مثل آل فرعون والأمم المكذبة من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكهم الله بسبب ما ارتكبوه من المعاصي وأهلك الله آل فرعون بالغرق في البحر وكل من آل فرعون والأمم من قبلكم كانوا ظالمين بسبب كفرهم بالله وشركهم به فاستوجبوا بذلك عقابه سبحانه فوقعه عليهم إن شربت وابعا إن شر من يدب على الأرض هم الذين كفروا بالله وبرسله فهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية لإصرارهم على الكفر فقد تعطلت فيهم وسائل الهداية من عقل وسمع وبصر. الذين لعاهدت منهم ثم عهدهم ثم عهدهم بكل مرة الذين عقدت معهم العهود والمواثيق كبني قريضة ثم ينقضون ما عاهدتهم عليه في كل مرة وهم لا يخافون الله فلا يوفون بعهودهم ولا يلتزمون بالمواثيق المأخوذة عليهم فإما تذكفنهم في من لعلهم يذكرون فإن قابلت أيها الرسول هؤلاء الناقضين لعهودهم في الحرب فنكل بهم أشد تنكيل حتى يسمع بذلك غيرهم لعلهم يعتبرون بحالهم فيهابون قتالك ومظاهرة أعدائك عليك وإما تخافن من قوم خيانة خفت أيها الرسول من قوم عاهدتهم غشا ونقضا للعهد بأمارة تظهر لك فأعلمهم بطرح عهدهم حتى يستووا معك في العلم بذلك ولا تغابتهم ولا تباغتهم قبل إعلامهم فإن مباغتتهم قبل إعلامهم من الخيانة والله لا يحب الخائنين بل يمقتهم فاحذر أنت من الخيانة ولا يحسب أن الذين كبروا سبب انه <تصفيق> لا ايوه يا معلم الصوت اسيب الجوال طيب واعد ايها المؤمنون ما قدرتم على اعداده من العدد والعده أنا قرأت هذا ولا يظنن الذين كفروا أنهم فاتوا عقاب الله وأفلتوا منه إنهم لا يفوتونه ولا يفلتون من عقابه بل هو مدركهم ولاحق بهم وأعدوا لهم ما أيها المؤمنون ما قدرتم على أعداده من العدد والعدة كالرمي وأعد لهم ما حبستم من الخيل في سبيل الله تخوفون أعداء الله وأعداءكم من الكافرين الذين يتربصون بكم الدوائر وتخوفون به قوم آخرين لا تعلمونهم ولا تعلمون ما يضمرون لكم من عداوة بل الله وحده هو الذي يعلمهم ويعلم ما يضمرون في أنفسهم وما تنفقوا من مال قل أو كثر يخلفه الله عليكم في الدنيا ويعطيكم ثوابه كاملا غير منقوص في الآخرة فبادروا إلى الإنفاق في سبيله وإن جنعوا السلم فجنحتها الله إنه هو السميع وإن مالوا إلى الصلح وترك قتالك فمل أيها الرسول إليه وعاهبهم واعتمد على الله وثق به فلن يخذلك إنه هو السميع لأقوالهم العليم بنياتهم وأفعالهم من فوائد من فوائد العقوبات والحدود المترتبة على المعاصي أنها سبب لازدجار من لم يعمل المعاصي كما أنها زجر لمن عملها ألا يعاودها من أخلاق المؤمنين الوفاء بالعهد مع المعاهدين إلا إن وجدت منهم الخيانة المحققة يجب على المسلمين الاستعداد بكل ما يحقق الإرهاب للعدو من أصناف الأسلحة والرأي والسياسة جواز السلم مع العدو إذا كان فيه مصلحة للمسلمين الله هو الذي وانقصدوا بميلهم من الصلش وترك القتال أن يخدعوك أيها الرسول بذلك ليستعدوا, ليستعدوا لقتالك فإن الله كافيك مكرهم وخداعهم هو الذي قواك بنصره وقواك بنصر المؤمنين لك من المهاجرين والأنصار بين قلوبهم لو جميعا بين قلوبهم ولكن الله بينهم حكيم وجمع بين قلوب المؤمنين الذين نصرك بهم بعد أن كانت متفرقة لو أنفقت ما في الأرض من مال لتجمع بين قلوبهم المتفرقة ما جمعت بينها لكن الله وحده جمع بينها إنه عزيز في ملكه لا يغالبه أحد حكيم في قدره وتدبيره وشرحه يا أيها النبي حسب الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي إن الله كافيك شر أعدائك وكافي المؤمنين معك فثق بالله واعتمد عليه يا أيها النبي حذر المؤمنين على القتال إن يا أيها النبي حث المؤمنين على القتال وحبهم عليه بما يقوي عزائمهم وينشط هممهم ان يكن منكم ايها المؤمنون عشرون صابرون على مقاتله الكفار يغلب مائتين من الكفار وان تكن منكم مئة صابره يغلب الفا من الكافرين ذلك بان الكافرين قوم لا يفهمون سنه الله بنصر اوليائه ودحر اعدائه ولا يدركون المقصود من القتال فهم يقاتلون من اجل العلو في الدنيا الامام حسن صلى الله عنكم وعلم أن وعلم أنه خفف الله عنكم أيها المؤمنون لما علمه من ضعفكم فخفف عنكم لطفا منه بكم فأوجب على الواحد منكم أن يثبت أمام اثنين من الكفار بدل عشرة منهم فان يكن منكم مئة صابرة على قتال الكفار يغلبوا مئتين وان يكن منكم ألف صابرون يغلب ألفين من الكفار بإذن الله والله مع الصابرين من المؤمنين بالتأييد والنصر. ما كان للنبي ان يقول له اسرى حتى يدخل في تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم ما ينبغي لنبي ان يكون له اسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعود إلى قتاله تريدون أيها المؤمنون باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره لا يغالبه أحد حكيم في قدره وشرعه <تصفيق> كتاب من الله سبق به قضاؤه وقدره أنه أحل لكم الغنائم وأباح لكم فداء الأسرى لأصابكم عذاب شديد من الله بسبب ما أخذتم من الغنيمة والفداء من الأسرى قبل نزول وحي من الله بإباحة ذلك بما طيبا الله فكلوا أيها المؤمنون مما أخذتم من الكفار من غنيمة فهو حلال لكم واتقوا الله بامتثال أَوَامِرِهِ واجتناب نواهيه إن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم من فَوَائِدِ الْآيَاتِ فِي الْآيَاتِ وَعْدٌ من الله لِعِبَادِهِ المؤمنين بالكفاية على أمام العدو فرض على المسلمين لهم فيه ما, لم يحدث ما يرخص لهم الله يحب العباده معالي الأمور ويكره منهم سفسافها ولذلك حثهم على طلب ثواب الآخرة الباقي والدائم مفادات الأسرى أو المن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الأعداء وإظهار هيبة الدولة في وجه الآخرين يا أيها أيها النبي قل لمن وقع في أيديكم من أسر المشركين الذين أسرتموهم يوم بدر إن يعلم الله في قلوبكم قصد الخير وصلاح النية يعطيكم خيرا مما أخذ منكم من الفداء فلا تحزنوا على ما أخذ منكم منه ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم به وقد تحقق وعد الله للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن أسلم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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي اللَّهِ والذين The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 إلا تفعلوا تقوم فتنة في والذين كفروا بالله يجمعهم الكفر فيناصر بعضهم بعضا فلا يواليهم مؤمن إن لم توالوا المؤمنين وتعادوا الكافرين تكن فتنة للمؤمنين حيث لم يجدوا من يناصرهم من إخوانهم في الدين ويكن فساد في الأرض عظيم بالصد عن سبيل الله والذين آمنوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا أُولَئِكَ هُمُ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ والذين آمنوا بالله وهاجروا في سبيله والذين آوا المهاجرين في سبيل الله ونصروهم أولئك هم المتصفون بصفة الإيمان حقا وجزاءهم من الله مغفرة لذنوبهم ورزق كريم منه وهو الجنة والذين آمنوا من بعد وهاجروا وَقُولُوا رَبَّنَا شَامِنَا مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدِ إِيمَانِ السَّابِقِينَ إِلَى الْإِسْلَامِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَهَاجَرُوا مِنْ بَلَدِ الْكُفْرِ إلى بَلَدِ الْإِسْلَامِ وجاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي وكلمة الذين كفروا السفلى أولئك منكم أيها المؤمنون لهم ما لكم من الحقوق وعليهم ما عليكم من الواجبات وأصحاب القرابة في حكم الله بعضهم أولى ببعض في الإرث من التوارث بالإيمان والهجرة الذي كان موجودا سابقا إن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء فهو يعلم ما يصلح لعباده فيشرعه لهم من فوائد الآيات يجب على المؤمنين ترغيب الأسرى في الإيمان تضمنت الآيات بشارة للمؤمنين باستمرار النصر على المشركين ما داموا آخذين بأسباب النصر المادية والمعنوية إن المسلمين إذا لم يكونوا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم وحدث بذلك فساد كبير وضيلة الوفاء بالعهود والمواثيق في شرعة الإسلام وإن عارض ذلك مصلحة بعض المسلمين سورة الثوبة مدنية من مقاصد السورة كشف أحوال الطوائف بالمفاصلة مع الكافرين وفضح المنافقين وتمييز المؤمنين التفسير براءة من الله ورسوله من الذين عاهدتم من المشركين هذه براءة من الله ومن رسوله واعلان بنهاية العهود التي عاهدتم ايها المسلمون عليها المشركين في جزيرة العرب فسيحوا في الارض اربعه اشهر ومعلمون انكم غير معجزين الله وع اللهم اغفر كما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 يتم له عهده إلى مدته وأذاب من الله ورسوله إلى الناس يوم الحد الأكبر أن الله بليل من المشرين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فأحرمون إعلام من الله وإعلام من رسوله إلى جميع الناس يوم النحر أن الله سبحانه بريء من المشركين وأن رسوله بريء كذلك منهم فإن تبتم أيها المشركون من شرككم فتوبتكم خير لكم وإن اعرضتم عن التوبة فايقنوا انكم لن تفوتوا الله ولن تفلتوا من عقابه وأخبر أيها الرسول الذين كفروا بالله بما يسوءهم وهو عذاب موجع ينتظرهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم يوفصوهم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم عهدهم إلى مبدتهم إن الله يحب المتقين إلا الذين عاهدتم من المشركين ووفوا بعهدهم بعهدكم ولم ينقصوا منه شيئا فهم مستثنون من الحكم السابق فأكملوا لهم الوفاء بعهدهم حتى تنقضي مدته إن الله يحب المتقين بامتثال أوامره ومنها الوفاء بالعهد وباجتناب نواهيه ومنها الخيانة فإذا سألت أشهر الحوم المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وحصولوهم وقعدوا لهم كل مرصب فإن تابوا وعطانوا الصلاة وعطوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله رَحِيمٌ فإذا انتهت الأشهر الحرم التي أمنتم فيها أعداءكم فاقتلوا المشركين حيث لقيتمهم وحاصروهم في معاقلهم وترصدوا لهم طرقهم فإن تابوا إلى الله من الشرك وأقاموا الصلاة وأعطوا زكاة أموالهم فقد أصبحوا إخوانكم في الإسلام فاتركوا قتالهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم به وَإِنْ أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبضغه مأمنة ذلك لأنه طرف الله وَإِنْ دَخَلَ دخل أحد من المشركين مباح الدم والمال وطلب جوارك أيها الرسول فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن ثم أوصله إلى مكان يأمن فيه ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون حقائق هذا الدين فإذا علموها من سماع قراءة القرآن ربما اهتدوا من فوائد الآيات في الآيات دليل واضح على حرص الإسلام على تسوية العلاقات الخارجية مع العداء على أساس من السلم والأمن والتفاهم الإسلام يقدر العهود ويوجب الوفاء بها ويجعل حفظها نابعا من الإيمان وملازما لتقوى الله تعالى أن إقامة الصلاة وإتاء الزكاة دليل على الإسلام وأنهما يعصمان الدم والمال ويوجبان لمن يؤديهما حقوق المسلمين من حفظ دمه وماله إلا بحق الإسلام كارتكاب ما يوجب القتل من قتل النفس البريئة وزين الزان المحصن والردة إلى الكفر بعد الإيمان مشروعية الأمان أي جواز تأمين الحربي إذا طلبه من المسلمين ليسمع ما يدل على صحة الإسلام وفي هذا سماحة وتكريم في معاملة الكفار ودليل على إثار السلم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين, الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المسلمين لا يصح أن يكون للمشركين بالله عهد وأمان عند الله وعند رسوله إلا عهد أولئك المشركين الذين عاهدتموهم أيها, عند أيها المسلمون عند المسجد الحرام في صلش الحديبية فما أقام لكم على العهد الذي بينكم وبينهم ولم ينقضوه فأقيموا أنتم عليه ولا تنقضوه إن الله يحب المتقين من عباده الذين يمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه كيف من يظهر عليكم لا يخبو بيكم, بيكم إلا ولا ذنة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم وأكثرهم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 اذ لهم ولدينه واولئك هم المعتدون لا يراعون الله ولا قرابه ولا عهدا في مؤمن لما هم عليه من العداوه فهم متجاوزون لحدود الله لما يتصفون به من الظلم والعدوان فان تابوا واقاموا الصلاه وعافوا رزقك فاخوانكم بالدين world muss durch Lang чисlo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 بعد عده وقعتم في دينكم فقاتلوا أئمتكم إنهم لا أيمان لهم جعلهم ينتهون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 فهم بإخراج الرسول وهم بدؤواهم أول مرة أتخشونهم ف أحب, أحب أن الله إن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 حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم أتخافونهم فلا تقدمون على قتالهم والله سبحانه أحق أن تخافوه إن كنتم مؤمنين حقا من فوائد الآيات دلت الآيات على أن قتال المشركين الناكثين العهد كان لأسباب كثيرة أهمها نقضهم العهد في الآيات دليل على أن من امتنع من أداء الصلاة أو الزكاة فإنه يقاتل حتى يؤديهما كما فعل أبو بكر رضي الله عنه استدل بعض العلماء بقوله تعالى وطعنوا في دينكم على وجوب قتل كل من طعن في الدين عامدا مستهزئا به في الآيات دلالة على أن المؤمن الذي يخشى الله وحده يجب أن يكون أشجع الناس واجراهم على القتال قاتلوهم يعذبهم الله يأذيكم مرة ثانية قاتلوهم وينصرهم عليهم ويشفص صدور قوم ممتنين. قاتلوا أيها المؤمنون هؤلاء المشركين فإنكم إن تقاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم وذلك بقتلكم إياهم ويذلهم بالهزيمة والأسر وينصركم عليهم بجعل الغلبة لكم ويبرئ داء صدور قوم المؤمنين لم يشهدوا القتال بما حصل لعدوهم من القتل والأسر والهزيمة ونصر المؤمنين عليهم قلوبهم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 ما شاء ملذ مشركين يعمرو مساجد الله شهرين على ينبغي للمشركين ان يعمروا مساجد الله بالعباده وانواع الطاعه وهم مقرون على انفسهم بالكفر بما يظهرونه منه اولئك بطلت اعمالهم لفقد شرط قبولها الذي هو الايمان وهم يوم القيامه سيدخلون النار ماكثين فيها ابدا الا ان تابوا من الشرك قبل موتهم <تصفيق> الله من إنما يستحق عمارت المساجد دي. ويقوم بحقها من آمن بالله وحده ولم يشرك به احدا وآمن بيوم القيامة وأقام الصلاة وأعطى زكاة ماله ولم يخف احدا إلا الله سبحانه فهؤلاء هم الذين يرجى أن يكونوا مهتدين إلى الصراط المستقيم وأما المشركون فهم أبعد ما يكونون عن ذلك أجعبتم سطاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله يهدي القوم الصالحين. أجعلتم أيها المشركون القائمين على سقاة الحاج وعلى عمارة المسجد الحرام. مثل من آمن بالله ولم يشرك به أحد وآمن بيوم القيامة وجاهد بنفسه وماله لتكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا السفلى أجعلتموهم سواء في الفضل عند الله لا يستوون أبدا عند الله والله لا يوفق الظالمين بالشرك ولو كانوا يعملون أعمال خير كسيقاية الحاج الذين آمنوا وحاجوا وجاهدوا سبيل الله ثَمَّ مَارِيهِمْ نُفِسِهِمْ أَلَمْ الذين جمعوا بين الإيمان بالله والهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام والجهاد في سبيل الله بالأموال والأنفس أعظم رتبة عند الله من غيرهم وأولئك المتصفون بتلك الصفات هم الضافرون بالجنة من فوائد الآيات في الآيات دلالة على محبة الله لعباده المؤمنين واعتنائه بأحوالهم حتى إنه جعل من جملة المقاصد الشرعية شفاء, شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم شرع الله الجهاد ليحصل به هذا المقصود الأعظم وهو أن يتميز الصادقون الذين لا يتحيزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون الإيمان عمار المساجد الحقيقيون هم من وصفوا بالإيمان الصادق وبالقيام بالأعمال الصالحة التي أمه الصلاة والزكاة وبخشة الله التي هي أصل كل خير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 يخبرهم الله ربهم بما يسرهم من رحمته ومن إحلال رضوانه عليهم فلا يسقط عليهم أبدا وبدخول جنات لهم فيها نعيم دائم لا ينقطع ابدا خالدين فيها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 يا ايها الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاء به رسوله لا تصيروا اباءكم واخوانكم في النسب ولا في النسب وغيرهم من قرابتكم اصفياء توالونهم بافشاء اسرار المؤمنين إليهم والتشاور معهم إن آثروا الكفر على الإيمان بالله وحده ومن يصيرهم أولياء مع بقائهم على الكفر ويظهر لهم الموده فقد عصى الله وظلم نفسه بإيرادها موارد الهلاك بسبب المعصية قل كان وإخوانكم وإسواجكم وَمَا سَأَلْتُهُمْ تَرْبُونَهَا أَحَادِ إِلَيْكُمْ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ هَادُوا وَمَن فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ يَهْدِي صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ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 لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم تذغتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ونفيتم لقد نصركم الله أيها المؤمنون على عدوكم من المشركين في غزوات كثيرة على قلة عددكم وضعف عدتكم حين توكلتم على الله وأخذتم بالأسباب ولم تعجبوا بكثرتكم فلم تكن الكثرة سبب نصركم عليهم وأما يوم حنين حين أعجبتكم كثرتكم فقلتم لن نغلب اليوم من قله فلم تنفعكم كثرتكم التي أعجبتكم شيئا فتغلب عليكم عدوكم وضاقت عليكم الأرض على ساعتها ثم وليتم على عن أعدائكم فاردين منهزمين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروا روحها الذين كفروا وذلك جزاء ثم بعد فراركم من عدوكم أنزل الله الطمأنينة على رسوله وأنزلها على المؤمنين فثبتوا للقتال وأنزل ملائكة لم تروهم وعذب الذين كفروا بما حصل لهم من القتل والأسر وأخذ الأموال وسبي وسب الذراري وذلك الجزاء الذي جوزي به هؤلاء هو جزاء الكافرين المكذبين لرسولهم المعرضين عما جاء به من فوائد الآيات مراتب فضل المجاهدين كثيرة فهم أعظم درجة عند الله من كل ذي درجة فلهم المزية والمرتبة العلية وهم الفائزون الظافرون الناجون وهم الذين يبشرهم ربهم بالنعم. في الآيات أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله وتقديم هذه المحبة على محبة كل شيء تخصيص يوم حنين بالذكر من بين أيام الحروب لما فيه من العبرة بحصول النصر عند امتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حصول الهزيمة عند إيثار الحضوظ العاجلة على الامتثال فضل النزول السكينة فسكينة الرسول صلى الله عليه وسلم سكينة تطمئنان على المسلمين الذين معه وثقة بالنصر وسكينة المؤمنين سكينة ثبات وشجاعة بعد الجزع والخوف. ثم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 لا سواك يُنِيكُوا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله واتبعوا ما شرعه لهم إنما المشركون نبس لما فيهم من الكفر والظلم والأخلاق الذميمة والعادات السيئة فلا يدخل الحرم المكية ومن ضمنه المسجد الحرام ولو كانوا حجاجا أو معتمرين بعد عامهم هذا الذي هو سنة الذي هو سنة تسع للهجرة وإن خفتم أيها المؤمنون فقرا بسبب انقطاع ما كانوا يجلبون إليكم من الأطعمة والتجارات مختلفة فإن الله فيكم من فضله إن شاء إن الله عليم بحالكم التي أنتم عليها حكيم ما يدبره لكم قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالآخر ولا يحرمون ما حقه الله ورسوله ولا ينبون دين الحق من الذين ألوطوا الكتاب حتى يعطوا جزية قاتلوا أيها المؤمنون الكافرين الذين لا يؤمنون بالله إله لا شريك له ولا يؤمنون بيوم القيامة ولا يجتنبون ما حرمه الله ورسوله عليهم من الميتة ولحم الخنزير والخمر والربا ولا يخضعون لما شرعه الله من اليهود والنصارى حتى يعطوا الجزية بأيديهم أذلاء مقهورين وقالت اليهود من الله وقالت مرة قالت. وقالت اليهود عزير بن الله وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم في أكواههم تباهرون قول الذين كفروا من قبل قالت لهم الله أن ما إن كلا من اليهود والنصارى مشركون فاليهود أشركوا بالله لما ادعوا أن عزيرا ابن الله والنصارى أشركوا به لما ادعوا أن المسيح عيسى ابن الله ذلك القول الذي افتروه قالوه بأفواههم دون إقامة برهان عليه وهم يشابهون في هذا القول قول المشركين من, قول من قبلهم الذين قالوا إن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير أهلكهم الله كيف يصرفون عن الحق البين إلى الباطل اتخذوا اعبارهم ورهبانهم اعبابا من نور الله والمسيح جعل اليهود علماءهم والنصارى عبادهم أربابا من دون الله يحلون لهم ما حرمه الله عليهم ويحرمون عليهم ما أحله الله لهم وجعل النصارى المسيح عيسى ابن مريم إلها مع الله وما أمر الله علماء اليهود وعباد النصارى وما أمر عزيرا وعيسى ابن مريم إلا أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا فهو سبحانه إله واحد لا معبود بحق سواه تنزه سبحانه وتقدس أن يكون له شريك كما يقول هؤلاء المشركون وغيرهم من فوائد الآيات في الآيات دليل على أن تعلق القلب بأسباب الرزق جائز ولا ينافي التوكل في الآيات دليل على أن الرزق ليس بالاجتهاد وإنما هو فضل من الله تعالى تولى قسمته الجزية واحد من خيارات ثلاثة يعرضها الإسلام على الأعداء يقصد منها أن يكون الأمر كله للمسلمين بنزع شوكة الكافرين في اليهود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن تجرؤوا على الله وتنقصوا من عظمته سبحانه يريدون mm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 فان الله متمه ومظهره ومعليه واذا اراد الله امرا بطلت اراده غيره هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين حق يظهره على الدين كله ولو كره المشرك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 ما له بحناش؟ أخطاء كل التصميم غلط صورة أمس أجا بس اليوم ما أدري في رأي أنت يا أخي؟ رسالة بجيب. يلا. بس بعد الها أنا ودقيت عن ذكره. أظن والله عالم إنه مساهر والله. عالم. من علماء اليهود وكثيرا من عباد النصارى يأخذون أموال الناس بغير حق شرعي فهم يأخذونها بالرشوة وغيرها وهم يمنعون الناس من الدخول في دين الله والذين يجمعون الذهب والفضة ولا يؤدون ما يجب عليهم من زكاتها فأخبرهم أيها الرسول بما يسوءهم يوم القيامة من عذاب موجة يوم يحمى عليها فيها لجهن فتكوى بها جباعه جنورهم وظهرهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا يا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 عشر شهران إن عدة الشهر عند عشر شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وقاتلوا عدد شهور السنة في حكم الله وقضائه عشر شهرا فيما أثبته الله في اللوش المحفوظ أول ما خلق السماوات والأرض من هذه الأشهر الاثنى عشر أربعة أشهر حرم حرم الله فيهن القتال أربعة أشهر حرم الله فيهن القتال وهي ثلاثة سرد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 فلن يغلبه أحد من فوائد الآيات دين الله ظاهر ومنصور مهما سعى أعداؤه للنيل منه حسدا من عند أنفسهم تحريم أكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله تعالى تحريم اكتناز المال دون إنفاقه في سبيل الله الحرص على تقوى الله في السر والعلن خصوصا عند قتال الكفار لأن المؤمن يتق الله في كل أحواله إنها <تصفيق> النسي في <تصفيق> الكفر يضل به الذين فقروا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 إذ تاقلتم إلى خار أرضيتم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 If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 وجعل كلمة الذين كفروا السدلة وكلمة الله هي والله ان لم تنصروا ايها المؤمنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وتستجيبوا لدعوته للجهاد في سبيل الله فقد نصره الله دون ان تكونوا معه حين اخرجه المشركون هو وابا بكر رضي الله عنه لا ثالث لهما حين كانا في غار ثور مستخفيين من الكفار الذين كانوا يبحثون عنهما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 وكلمة الله هي العليا حين أعلى الإسلام والله عزيز في ذاته وقهره وملكه لا يغالبه أحد حكيم في تدبيره وقدره وشرعه من فوائد الآيات العادات المخالفة للشرع بالاستمرار عليها دون ما إنكار لها يزول قبحها عن النفوس وربما ظن أنها عادات حسنة عدم نفير في حال الاستنفار من كبائر الذنوب الموجبة الأشد العقاب لما فيها من المضار الشديدة فضيلة استكينة وأنها من تمام نعمة الله على العبد في أو الشدائد والمخاوف التي تطيش فيها الأفئدة وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربه وثقته بوعده الصادق وبحسب إيمانه وشجاعته أن الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين وخاصة عند الخوف على فوات مصلحة عامة انفروا خباءا وثقالا وجاهدوا بأمواعكم وأنفسكم في سبيل الله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 لو كان عربا قريبا وسطرا قاصدا لن ولكن بعدت عليهم الشقة وسنحنقون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون عنفسهم والله يعلم منهم كافرين لو كان ما تدعون إليه الذين استأذنوك من المنافقين في التخلف غنيمة سهلة وسفرا لا مشقة فيه لاتبعوك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 الله لهم من عفى الله عنك ايها الرسول اجتهادك في الاذن لهم في التخلف فلي سمحت لهم فيه حتى يتضح لك الصادقون في اعذارهم الذي التي قدموها والكاذبون فيها فتاذن للصادقين منهم دون الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون لله واليوم الآخر أمين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 ولو أرادوا الخروج لأعبدوا له عده ولكن كره الله بحاتهم فثبقهم وقيل أقول لمن صاربين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 لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد خير أن لا يخرج هؤلاء المنافقون معكم فهم إن خرجوا معكم ما زادوكم إلا فسادا بما يقومون به من التخذيل وإلقاء الشبه ولا ولأسرع في صفوفكم بنشر النميمة لتفريقكم وفيكم أيها المؤمنون من يستمع إلى ما يروجونه من الكذب فيقبله وينشره فينشأ الاختلاف بينكم والله عليم بالظالمين من المنافقين الذين يلقون الدسائس والشكوك بين المؤمنين من فوائد الآيات وجوب الجهاد بالنفس والمال كلما دعت الحاجة الايمان الكاذبة توجب الهلاك وجوب الاحتراز من العجلة ووجوب التثبت والتأني وترك الاغترار بظواهر الأمور والمبالغة في التفحص والتريث من عناية الله بالمؤمنين تثبيطه المنافقين ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بالمؤمنين ولطفا من أن يداخلهم من لا ينفعهم بل يضرهم لا قابل التغول لكنه من حرص هؤلاء المنافقون على الإفساد بتفريق الكلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل غزوة تبوك ونوع وصرف لك أيها الرسول الأمور بتدبير الحيل لعل حيلهم تؤثر في عزمك على الجهاد حتى جاء نصر الله وتأييده لك وأعز الله دينه وقهر أعداءه وهم كارهون لذلك لأنهم كانوا يرغبون في انتصار الباطل على الحق ومنهم من ولا ومن المنافقين من يعتذر بالاعذار المختلقه فيقول يا رسول الله اذا لي في التخلف عن الجهاد ولا تحملني على الخروج معك حتى لا اصيب ذنبا بسبب فتنه نساء العدو الروم اذا شاهدتهن ألا قد وقعوا في فتنة أعظم مما زعموا وهي فتنة النفاق وفتنة التخلف إن جهنم يوم القيامة لمحيطه بالكافرين لا يفوتها منهم أحد ولا يجدون عنها مهربا إن تصدك حسنة تسقهم وإن يقول قد إن نالتك يا رسول الله نعمة من الله بما يصرك من نصر أو غنيمة كرهوا ذلك وحزنوا له وإن نالتك مصيبة من شدة أو انتصار عدو يقول هؤلاء المنافقون قد احتطنا لأنفسنا وأخذنا بالحزم حين لم نخرج للقتال كما خرج المؤمنون فأصابهم ما أصابهم من القتل والأسر ثم ينصرف هؤلاء المنافقون إلى أهليهم مسرورين بالسلامة قل من يصيدنا الله وعلى قل أيها الرسول لهؤلاء المنافقين لن ينالنا إلا ما كتبه الله لنا فهو سبحانه سيدنا وملجأنا الذي نلجأ إليه ونحن متوكلون عليه في أمورنا وإليه وحده يفوض المؤمنون أمورهم فهو كافيهم ونعم الوكيل قل هم تربصون ونحن نتربص بِكُلِّ أَنْ يصيبكم الله بِعَذَابٍ من عنده اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ قل أيها الرسول لهم هل تنتظرون أن يقع لنا الا النصر أو الشهادة ونحن ننتظر أن ينزل أن ينزل الله أن ينزل بكم الله عذابا من عنده يهلككم أو يعذبكم بأيدينا بقتلكم وأسركم إذا أذن لنا بقتالكم فانتظروا عاقبتنا إن منتظرون عاقبتكم قل فوحا أو فوحا لن منكم إنكم كنتم طوما فاسقيا قل أيها الرسول لهم ابذلوا ما تبذلون من أموالكم طوعا أو كرها لن يتقبل منكم لن يتقبل منكم ما أنفقتم منها لكفركم وخروجكم عن طاعة الله وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا هارا ففروض الله ومن ولا يحسن وما منعهم من قبول نفقاتهم إلا ثلاثة أمور كفرهم بالله وبرسوله وكسلهم وتثاقلهم إذا صلوا وأنهم لا ينفقون أموالهم طوعا وإنما ينفقونها كرها لأنهم لا يرجون ثوابا في صلاتهم ولا في إنفاقهم من فوائد الآيات دعب المنافقين السعي إلى إلحاق الأذى بالمسلمين عن طريق الدسائس والتجسس التخلف عن الجهاد مفسدة كبرى وفتنة عظمى محققة وهي معصية لله ومعصية لرسوله في الآيات تعليم للمسلمين الا يحزنوا لما يصيبهم لأن يهن وتذهب قوتهم وأن يرضوا بما قدر الله لهم ويرجوا رضا ربهم لأنهم واثقون بأن الله يريد نصر دينه من علامات ضعف الإيمان وقلة التقوى التكاسل في أداء الصلاة والإنفاق عن غير رضا ورجاء للثواب فلا تُعْدِلْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ يُعِذِّبَهُمْ بِهَا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ عَنَبُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ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 ولكنهم قوم يخافون ويقسم المنافقون لكم أيها المؤمنون كاذبين إنهم لمن جملتكم وهم ليسوا منكم في بيوتهم وإن أظهروا أنهم منكم لكنهم قوم يخافون أن يحل بهم ما حل بالمشركين من القتل والستبئ فيظهرون الإسلام تقيه لو يجدون من جاءهم غضب أو يجد هؤلاء المنافقون ملجأا من حصن يحفظون فيه أنفسهم أو يجدون كهوفا في الجبال يختبئون فيها أو يجدون نفقا يدخلون فيه لالتجاوا إليه ودخلوا فيه وهم مسرعون ومنهم من ينسك بالصفقات فإن أعطوا منها وإن لم منها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 يَا أَيُّهَا من آمَنُوا ورسوله ولو أن هؤلاء المنافقين الذين يعيبونك في قسمة الصدقات رضوا بما فرضه الله لهم وبما أعطاهم رسوله منها وقالوا كافين الله سيعطينا الله من فضله ما شاء وسيعطينا رسوله مما أعطاه الله إن إلى الله وحده راغبون أن يعطينا من فضله لو أنهم فعلوا ذلك لكان خيرا لهم من أن يعيبوك ولما عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمتها بين لهم مصارفها ومستحقها تمرئة لرسوله فقال إِنَّ الصدقات <سؤال> لِلْبُحْرَاءِ والمساكين <سؤال> وَالْحَامِلِينَ عَلِيْهَا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 ليقوى إيمانهم أو لمن يدفع بها شره وتصرف في الأرقاء ليعتقوا بها وللمدينين في غير إسراف ولا معصية إن لم يجد وفاء لما عليهم من دين وتصرف في تجهيز المجاهدين في سبيل الله وللمسافر الذين قطعت نفقته قصر صرف الزكوات على هؤلاء فريضة من الله والله عليم بمصالح عباده حكيم في تدبيره وشرعه ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أبنه قل أبن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنون ورحمة للذين آمنون.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 فإن بعثته رحمة لمن آمن به والذين يؤذونه صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الإيذاء لهم عذاب موجة من فوائد الآيات الأموال والأولاد قد تكون سببا للعذاب في الدنيا وقد تكون سببا للعذاب في الآخرة فليتعامل العبد معهما بما يرضي مولاه فتتحقق بهما النجاة توزيع الزكاة موكول لاجتهاد ولي أولاة الأمور يضعونها على حسب حاجة الأصناف وسعة الأموال إيذاء الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق برسالته كفر يترتب عليه العقاب الشديد ينبغي للعبد أن يكون أذن خير لا أذن الشر يستمع ما فيه الصلاح والخير ويعرض ترفعا عن وباءا عن سماع الشر والفساد يحفظون بالله لهم ينفوكم والله رسوله المنافقون بالله لكم أيها المؤمنون أنهم لم يقولوا شيئا يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ليرضوكم عنهم والله ورسوله أولى بالإرضاء بالإيمان والعمل الصالح إن كان هؤلاء مؤمنين حقا ألم يعلموا مين ألم يعلم هؤلاء المنافقون أنهم بعملهم هذا معادون لله ولرسوله وأن من يعاديهما يدخل يوم القيامة نار جهنم ماككا فيها أبدا ذلك الهوان والدل الكبير يحذر المنافقون تنزل عليهم سطرة تنفئهم من ما في قلوبهم قل استهزئوا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 قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولئن سألت أيها الرسول المنافقين عما قالوا من الطعن وسب المؤمنين بعد إخبار الله لك به ليقولن كنا في حديث نمزح فيه ولم نكن جادين قل أيها الرسول أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد اكبرتم تعتذروا بهذه العذار الكاذبة فقد أظهرتم الكفر باستهزائكم بعد أن كنتم تضمرونه إن تجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله إن تجاوز عن فريق منكم لتركه النفاق وتوبته منه وإخلاصه لله نعذب فريقا منكم لإصرارهم على النفاق وعدم توبتهم منه النافطور والنافط بعدهم من y amor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 هي الله ولا وعد الله المنافقين والكفار الذين لم يتوبوا ان يدخلهم نار جهنم ماكثين فيها ابدا هي كافيتهم عقابا وطردهم الله من رحمته ولهم عذاب مستقر من فوائد الآيات قبائح المنافقين كثيرة ومنها الإقدام على الأيمان الكاذبة ومعادات الله ورسوله والاستهزاء بالقرآن والنبي والمؤمنين والتخويف من نزول سورة في القرآن تفضح شأنهم واعتذارهم بأنهم هازلون لاعبون وهو اقرار بالذنب بل هو عذر أقبح من الذنب لا يقبل الهزل في الدين وأحكامه ويعد الخوض بالباطل في كتاب الله ورسوله وصفاته كفرا النفاق مرض عضال مستأصل في البشر النفاق مرض عضال متأصل في البشر وأصحاب ذلك المرض متشابهون في كل عصر وزمان في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف وقبض أيديهم وإمساكهم عن الإنفاق في سبيل الله للجهاد وفيما يجب عليهم من حق الجزاء من جنس العمل فالذي يترك أوامر الله ويأتي نواهيه يتركه من رحمته الذين من قبلكم كانوا أشداً وأكثر وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم أنتم يا معشر المنافقين في الكفر والاستهزاء مثل الأمم المكذبة من قبلكم كانوا أعظم قوة منكم وأكثر أموالا وأولادا فتمتعوا بنصيبهم المكتوب لهم من ملذات الدنيا وشهواتها فتمتعتم أنتم أيها المنافقون بنصيبكم المقدر لكم من ذلك مثل تمتع الأمم المكذبة السابقة بنصيبهم وخط في التكذيب بالحق والطعن في الرسول مثل خوضهم في التكذيب به والطعن على رسلهم دائك المتصفون بتلك الصفات الذميمة هم الذين بطلت أعمالهم لفسادها عند الله بالكفر وهم الخاسرون الذين خسروا أنفسهم بايرادها موارد الهلاك الم يأتهم نبأ الذي لم قبلهم قوم نوح وعاد وفهم وقوم إبراهيم وأصحاب مديا ومتفك رسلهم فما كان ألم يأتي هؤلاء المنافقين خبر ما فعلته الأمم المكذبة وما فعل بها من عقاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم إبراهيم واصحاب مدين وقرى قوم لوط جاءتهم رسلهم بالبراهين الواضحه والحجج الجليه فما كان الله ليظلمهم فقد انذرتهم فقد أندرتهم رسلهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون بما كانوا عليه من الكفر بالله وتكذيب رسله يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ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 وعد الله المؤمنين والمؤمنات وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خارجين فيها ومساك مطيبة في جنات عزي من الله ووعد الله المؤمنين بالله والمؤمنات به أن يدخلهم يوم القيامة جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها دائمة لا يموتون فيها ولا ينقطع نعيمهم ووعدهم أن يدخلهم مساكن حسنة في جنات إقامة ورضوان يحله الله عليهم أكبر من ذلك كله ذلك الجزاء المذكور هو الفوز العظيم الذي لا يدانيه فوز من فوائد الآيات سبب العذاب للكفار والمنافقين واحد في كل العصور وهو إثار الدنيا على الآخرة والاستمتاع بها وتكليب الأنبياء والمكر والخديعة والغدر بهم إهلاك الأمم والأقوام الغابرة بسبب كفرهم وتكليبهم الأنبياء وتكذيبهم الأنبياء فيه عظة وعبرة للمعتبر من العقلاء أهل الإيمان رجائع رجال ونساء أمة واحدة مترابطة متعاونة متناصرة قلوبهم متحدة في التوادي والتحابي والتعاطف رضا رب الأرض والسماوات أكبر من نعيم الجنات لأن السعادة الروحانية أفضل من الجسمانية يا أيها يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة واشدد على الفريقين فهم أهل لذلك ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم يحذفون بالله ما قالوا ولقى قالوا سيمة الكفر به ويحذفون بالله ما قالوا يحذفون بالله ما والنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغت عنهم من السَّبِّ لَكَ والعيب لِدِينِكَ ولقد قالوا ما بلغت عنهم مما يكفرهم وأظهروا الكفر بعد إِظْهَارِهِمُ الإيمان وَلَقَدْ هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر وهو أن الله تفضل عليهم من التي من بها على نبيه يتوبوا إلى الله من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 ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لان اعطانا الله من فضله لنتصدقن على المحتاجين وَلَنَكُونَنَّ من الصالحين الذين صَالَحَتْ اعمالهم لا. فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهد الله عليه بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان فأحفبهم نفاء في قلوبهم للا يومي فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم وان الله سبحانه علام الغيوب فلا يخفى عليه من اعمالهم شيء وسيجازيهم عليها الذين يلمزون من المؤمنين في <تصفيق> الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه فيسخرون منهم قائلين ماذا تجدي صدقتكم سخر الله منهم جزاء جزاء على سخريتهم بالمؤمنين ولهم عذاب موجع من فوائد الآيات وجوب جهاد الكفار والمنافقين فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية وجهاد المنافقين بالحجة واللسان المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساعة في الآيات دلالة على أن نقض العهد واخلاف الوعد يورث النفاق فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم لهم لأنهم بالله ورسوله والله لأهل اطلب أيها الرسول المغفرة لهم أو لا تطلبها لهم فإن طلبتها سرعين مرة فإنها على كثرتها لن توصل إلى مغفرة الله لهم لأنهم كافرون بالله ورسوله والله لا يوفق للحق الخارجين عن شرعه عن عمد وقصد فرحا يخلكون بمقعدهم خلاف رسوله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحق قل نار جهنم أشب حقا لو كانوا كرح المتخلفون من المنافقين عن غزوة تبوك بقعودهم عن الجهاد في سبيل الله مخالفين رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله كما يجاهد المؤمنون وقالوا مثبطين وقالوا مثبطين لإخوانهم من المنافقين لا تسيروا في الحرب وكانت غزوة تبوك في زمن الحرب قل لهم أيها الرسول نار جهنم التي تنتظر المنافقين أشد حرا من هذا الحرب الذي فروا منه لو يعلمون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 فإضجع الله إلى طائبة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أمدا ولن تقاتلوا معي عدو إنكم حاضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع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 ولا تسلع على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبله إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون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 سبب لعقوبة الله وتثبيطه للعبد عن فعلها وفضلها في الآيات دليل على مشروعيه الصلاة على المؤمنين وزياره قبورهم والدعاء لهم بعد موتهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في المؤمنين رضي هؤلاء المنافقون لأنفسهم والذلة والمهانة حين رضوا أن يتخلفوا مع أصحاب الأعذار، وختم الله على قلوبهم بسبب كفرهم ونفاقهم، فهم لا يعلمون ما فيه مصلحتهم. لكن الرسول الذين أمروا وجعلوا بالأموال ما مفسهم، وَأَوَّلَهُمْ أما الرسول والمؤمنون معه فلم يتخلفوا عن الجهاد في سبيل الله مثل هؤلاء وإنما جاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم وكان جزاؤهم عند الله حصول المنافع الدنيوية لهم كالنصر والغنائم وحصول المنافع الاخرويه ومنها دخول الجنة وحصول الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوبة. الله هيا الله لهم جنات تجري الأنهار من تحت قصورها ماكثين فيها أبدا لا يلحقهم فناء ذلك الجزاء هو الفلاح العظيم الذي لا يدانيه فلاح وجاء العبد الرؤمن من الأعراض لأؤذى لهم وقعد الذي لكذب الله ورسوله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 وَلَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا إِذَا اللَّهِ مَا على النساء والصبيان والمرضى والعجزه والعمي والفقراء الذين لا يجدون ما ينفقونه من المال ليتجهزوا به ليس على هؤلاء جميعا اسم في التخلف عن الخروج لان اعذارهم قائمه اذا اخلصوا لله ورسوله وعملوا بشرعه ليس على المحسنين من أصحاب هذه الاعذار طريق طريق لايقاع العقاب عليهم والله غفور لذنوب المحسنين رحيم بهم ولا على الذين اذا ما توكلت تحملهم قلت راجدنا رحمكم علي تولوا إثم كذلك على المتخلفين عنك الذين إن جاءوك أيها الرسول يطلبون ما تحملهم عليه من الدواب وقلت لهم لا أجد ما أحملكم عليه من الدواب أدبروا عنك وأعينهم تسيل من الدمع أسفا على أنهم لم يجدوا ما ينفقون من عند أنفسهم أو من عندك الله اعلم صلى الله وسلم على نبيه محمد السلام